وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل له في الأرض مستقرا ومتاعا إلى حين فسكنها من اغتر بزينتها وانكب على جمعها فأخذ منها الطيب والخبيث أما الموفق الذي أنعم الله عليه بالهداية هذا لم ينخدع بجمالها الزائف وسابق إلى مغفرة من الله عز وجل وجنة عرضها السماء والأرض اعدت للمتقين يقول الحق سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها ماذا يا رب وهذا هو موضوع خطبتنا. صفة الجنة وماذا يوجد في الجنة ما هذا الشيء الموجود فيها فيها أنهار من ماء غير آسن الماء الصافي الغير المتغير الذي لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ليس كلبن الدنيا الذي يتغير بين عشية وضحاها، اللبن الذي نعرفه في هذه الدنيا يتغير يتغير في ليلة واحدة فلا يصلح بعد ذلك أما لبن الجنة أيها الأحبة فلا يتغير لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة وأنهار من خمر لدة للشارب ليست كريهة الرائحة والطعم كخمر الدنيا التي حرمها الله عز وجل والتي تفتك بجسم الإنسان هذه الخمر أيها الأحبة حسنة المنظر وحسنة الرائحة وحسنة الطعم وأنهار من عسل مصفى العسل الخالص الصافي الذي لا شوائب فيه قال بعضهم هذا العسل لم يخرج من بطون النحل وهذا اللبن لم يخرج من دروع الماشية سبحان الله وفي شأن أصحاب الجنة يقول الحق سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا وتأمل في هذا الكلام دانية عليهم ظلالها أي قريبة إليهم أغصان أغصان الأشجاع قريبة من أهل الجنة وذللت قطوفها تدليلا أي إذا مد الإنسان يده لأخذ شيء من ثمار الجنة دنى الغصن إليه اقترب الغصن منه، سبحان الله اقترب الغصن غصن الشجرة يقترب إليه طائعا ومستجيبا لدعوته بل إذا قام الإنسان ارتفعت هذه الأغصان بقدره. وإذا جلس تدلت له حتى ينالها. وإذا اتجع تدلت له حتى ينالها. لأنه لا تعب في الجنة. ما يحتاج الإنسان إلى أن يتسلق الأشجار حتى يحصل على هذه الثمار. بل الأغصان تأتي إليه. ولا يرد يده عن ثمار الجنة شوك ولا بعد ولا شيء. ويطاف على هؤلاء يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة يطاف على من؟ على أصحاب الجنة من هؤلاء؟ الذين امتثلوا أمر الله عز وجل الذين قيل لهم صلوا فصلوا وزكوا فزكوا واتبعوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يطوف عليهم يومها خدم ولدان بالطعام والشراب هذا الطعام والشراب يحملونه في أطباق في آنية وأكواب ملفتة للانتباه من أعجب ما رأيت أكواب كانت قوارير والقوارير جمع قاروره القوارير لا تكون الا من الزجاج ومع ذلك هذه من الفضه قال الله سبحانه وهي مع هذا شفافه يرى ما في باطنها من ظاهرها سبحان الله وعن هذه الاكواب وما تحتويه من الشراب يقول الله سبحانه وتعالى قدروها تقديرا قدروها تقديرا على قدر حاجه الانسان ياتون بهذا الشراب على قدر حاجة الإنسان لا يزيد عن ذلك ولا ينقص مقدره بحسب حاجة الإنسان فليست بالقليل الذي يبكى عند الإنسان رغبة في المزيد وليست بالكثير الذي يجعل الإنسان ينفر من هذا الشراب قدروها تقديرا ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن الجنة إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا يعني إذا رأيت الجنة ونعيمها وسعتها وارتفاعها وأشجارها وأنهارها علمت يقينا أن مملكة الله عظيمة وسلطانه به وثبت في الصحيح كما تعلمون ايها الاحبه أن الله عز وجل يقول لآخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا إليها هذا آخر إنسان يخرج من النار آخر إنسان يدخل الجنة يقول الله له إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها هذا لآخر إنسان يخرج من النار فما بالك بالصالحين بالمقربين بالاتقياء بالشهداء بالأنبياء وأصحاب الجنة أيها الأحبة سقاهم ربهم شرابا طهورا فطهر بواطنهم من الحقد والحسد والغل والأذى وسائر الأخلاق الذميمة هذا الذي نجده بين الناس في هذه الدنيا من حسد وحقد ومعادات وخصومة وشجار هذا لا يوجد في الجنة لأن الله عز وجل طهر بواطن هؤلاء وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهم ذلك فشربوا من إحداهما فأذهبت ما في بطونهم من الأدى واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نظرة النعيم اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين أصحاب الجنة أيها الأحبة لا يرون فيها في الجنة شمسا ولا زمهر ليس عندهم حر مزعج كحرنا هذا وليس عندهم برد مؤلم الإنسان الذي يسكن الجنة لا يتادى بالبرد القارس ولا بالحر الشديد بل هو دائما وابدا في ظل ممدود لا ينقطع وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجر يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة عام لا يقطعها، لا يقطع هذا الظل. هؤلاء في ظل ممدود كما قال الله سبحانه وتعالى، وفي الجنة كما تعلمون كما قال الله عز وجل فاكهة كثيرة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، فعندهم في الجنة من الفواكه الكثيرة والمتنوعة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة هذه الثمار شكلها شكل هذه الأرزاق يشبه شكلها في الدنيا ولكن طعمها يختلف عن طعمها في الدنيا تماما فالإنسان عندما يراها يقول هذا الذي رزقناه من قبل ولكن إذا أكل منها علم يقينا أنها أو أن ما أكله في الدنيا لا شيء بالمقارنة مع هذه الثمار مع ثمار الجنة وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم من الأيام بأصحابه صلاة الكسوف وهي صلاة تصلى إذا خسفت الشمس صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فتناول شيئا أثناء صلاته ويصلي فعل هكذا مد يده ليتناول شيئا فلما سئل عن ذلك بعد انتهاء الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة أراه الله عز وجل الجنة أثناء صلاته إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا منها تناولت عنقود من العنب ولكن هذا العنب هو في الجنة وليس كالعنب الذي نعرفه في الدنيا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ولو اخذته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا لو اخذت هذا العنقود عنقود واحد لاكلتم منه جميعا ما بقيت الدنيا فلا موازنة ولا مقايسة بين ثمار الدنيا وثمار الآخرة وإذا سألتم أيها الأحبة أين يبقى هذا الطعام أين يذهب هذا الطعام كما تعرفون الأصل في الدنيا إذا أكل الإنسان لزمه الذهاب إلى المرحاض. لزمه أن يتغوط وأن يتبول إذا سألتم أين يبقى هذا الطعام مع العلم أن أهل الجنة لا يتغوطون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتبولون ولا يبسقون ولا يتمخطون وهكذا الله عز وجل أذهب عنهم هذه الأمور التي يتقزز منها الإنسان يستعفها الإنسان فما بال هذا الطعام إذن أين يذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم جوشاء هذا الطعام يتحول إلى جوشاء والجشاء هو الريح الذي يخرج من الفم نحن نقول بالدارجه كيتقرع الطعام كيتقرعه كيتخرجوه تقرع ورشح كرشح المسك ورشح عرق ولكن هذا العرق ليس كعرق الدنيا عرق كالمسك جشاء وعرق حتى عملية الهضم في الجنة آية من آيات الله عز وجل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني هذه هي الجنة التي تنتظرنا فكما تكلمنا في الماضي حول النار وما يكون فيها من العذاب هذا قبس مما يكون في الجنة مما ينتظرنا في الجنة من نعيم ومن راحة ومن أنهار ومن أكل ومن شراب وهكذا أفضل من كل ما ذكرناه بالنسبة لأهل الجنة رؤية وجه الله تعالى فعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون أهل الجنة يقولون ألم تبيد وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ بمعنى آخر ماذا نريد أكثر من هذا؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل ينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى ما أُعْتُوا شيء احب إليهم من النظر إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. وما يقربنا إلى الجنة من قول وعمل. اللهم إنا نعود بك من النار. ونعود بك مما يقربنا إليها من قول وعمل.